حيكم الله معذره من النت الكهرباء كانت مقطوعه عندنا والله ما استطاع ان ادخل الا الساعه والله يا مستعن بعض الاخوه دخلوا وخرجوا انا ادري هل يشلون علي ان اوقف الدرس او انسوه للعد شو نترى بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شروع أنفسنا ومن صيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله واخده لا شرك له وأشهد أن نمحمد من عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا تقول الله حقا تقاتل ولا تمتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس تقو ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة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 وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار كما زلنا في مناقب الصديقة رضي الله تعالى عنها الأربعون الصحيحة في مناقب أم عائشة الصديقة رضي الله تعالى عنها وأرضاها من مناقبها رضي الله تعالى عنها أنها أعتقت بريرة رضي الله تعالى عنها عن عمرة بنت عبد الرحمن أن بريرة جاءت تستعين عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها فقالت إن أ... فقالت لها أي عائشة رضي الله عنها إن أحب أهلك أن أصب لهم ثمناك صبة واحدة فأعتق فأعتقت فتفعلت فذكرت بريرة ذلك لأهلها فقال لا إلا أن يكون ولا لنا قال مالك قال يحيى فزعمت عمراء مع عائشة ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اشتريها وأعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق إذن أم المنعي عائشة رضي الله عنها هي التي أعتقت بريرة رضي الله تعالى عنها من فوأد هذا الحديث يجب أم المؤمنين عائشة وكرمها وإحسانها وإتقها لبريرة رضي الله تعالى عنها لو عنها أنها أعتقد في تغفارة نذر أربعين رقبة وسيأتي الإشارة إلى هذا الحديث فضل اعتاق الرقاب في سبيل الله والأحاديث في ذلك التثير منها عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله له بكل عضو منه عضو من النار حتى فرجه بسرجه متفق عليه في الحديث مشروعية الكتابة وقد أجمعت الأمة على مشروعية كتابة السيد لعبده قال تعالى والذين يبتغون الكتابة مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمكم فيه خيرا يعني العبد يتفق مع سيده على مبلغ ما أن يدفع العبد هذا المبلغ فيعتق السيد العبد الفائد الرابع أن الكتابة تكون مؤجلة إلى أقصاد يدفعها العبد شيئا فشيئا مشروعية إعانة الرقيق في إعتاق نفسه فإن عائش رضي الله عنها أعانت بريرة على أن تكون حرة الاستعانة بأهل الفضل والكرم وكذلك في استفتاء أهل العلم لأن عائشة رضي الله عنها استفتت أسول الله صلى الله عليه وسلم الفائدة الثامنة فائدة مهمة مشروعية مبايعة المرأة ولو بدون علم زوجها هل يجوز لمرأة تبيع وتشتري الجواب نعم وهذا حديث واضح ففي بعض الروايات أن عائشة أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكرت برير ذلك لأهلها فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم وقال ابن بطال والأمة مجمعة على أن المرأة إذا كانت مالكة لأمر نفسها جاز لها أن تبيع وتشتري أيضا أجمع المسلمون على تبوت الولاء لمن أعتق عبده أو أمته عن نفسه وأنه يرث به وأما العتيق فلا يريف سيده عند جماهير أهل العلم والمكاتب من هو المكاتب هو العبد أو العبدة الذي كاتب سيده على الأقصة معينة فإذا وفاها صار العبد حرا والكتابة منذوبة لتحرير عباد وأعتاق لقول الله تعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا أي من أجل التحرير رقاب أما معنى الولاء وهو أولاء العتاق يعني العتيق يوالي من أعتقه وينتسب إليه ولا يكون لغيره وذلك لأنه مقابل هذه النعمة وهذا الحديث له قوائد عظيمة جدا بل في التصنيف ولبريرة سنة كثيرة حدثت مع منها أنه أهدي لها طعام في لحمه فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن يأكل منه فقالوا إن هذا الطعام صدق ببريرة فقال المنبي صلى الله عليه وسلم هو صدقة لها ولنا هدية إذن لو أن انسانا لا يأكل الصدقات جاءت له هدية من إنسان قد وجب عين هذه الطعام صدقة تحولت من الصدقة إلى الهدية بريرة رضي الله عنها قدم لها الطعام على أنه صدقه لأنه كانت فقيرة او أما ولكن بريرة أهدت النبي صلى الله عليه وسلم هذا الطعام فصار من باب الهدية والله تعالى أعلى وعلم هذه بريرة لها حادثة عجيبة وقد روى الإمام البخاري تحت باب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في زوج بريرة عن ابن عباس إن, أن زوجة بريرة كان عبدا يقال له مغيث احفظوه كان عبدا يسمى مغيث يقول ابن عباس كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تسير على لحيته وفي رواية أن كانت تسير في سكك المدينة ومغيث يسير خلف بريرة ولموه تسيل على لحية الزوية فقال للمبي صلى الله عليه وسلم لعباس يا, يا عباس ألا تعجب من حب مغيف بريرة ومن بغض بريرة مغيفة فقال للمبي صلى الله عليه وسلم لبريرة من باب الشفاعة لو راجعته قالت يا رسول الله تأمرني قال إنما أنا شافع أو أشفع قالت لا حاجة لي فيه هي بعد أن صارت حرة سبحان الله أرادت الانفصال عن مغيث ولكن مغيث سبحان الله قد تشبع قلبه حبا لها فما عاد يفارقها وهي سبحان الله ما كانت تحبه وفي بعض الرواية أنه لم يكن جميلة ولكنها سبحان الله ما كانت تحبه وهذه القلوب بأيدي الله عز وجل فأرادت الانفصل عنهم فانفصلت عنهم فكان إذا سارت في الطرق المدينة يسير وراءها وهو يبكي جموعه تسير حتى عرف ذلك فيه وحتى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ذلك وقال للعباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة يعني مشدة حب مغيث لبريرة ومن بغض بريرة مغيثة يعني مشدة بغض بريرة لمغيث رضي الله تعالى عنهم فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يستشفى أن ترجع إلى مغيث فقالت إن كان أمر رجعت إليه وإن لم يكن أمره فلا حاجة لي به فسبحان الله عز وجل فبعد هذا الحديث أفد بالتصنيف وألف فيه بعض أهل العلم أم المؤمنة عائشة كانت كثيرة الصدقة وكثيرة إعتاق العبيد مما يدل على اتاقها هذه الحادثة التي يعني سطرها اهل العلم وفيها ثوات عن عوف بن مالك وهو ابن مالك ابن الطفيل هو وهو ابن اخت عائشه, عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم لامها قال أن عائشه حدثت ان عبد الله بن الزبير قال في بيع او عطاء اعطته عائشه والله لا تنتهي المعائشه او لا عليها ام المؤمنين عائشه رضي الله كانت كثيره الايثاق كثيره العطاء وكان عبد الله بن الزبير وهو ابن اسماء واسماء أبي أبي اخت ابي رضي الله عنها اذا عائشه هي عبد الله بن الزبير عائشه كانت كثيره النفقه كثيره الصدقه فعبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما رأاها أعطت عائشة مالا كثيرا فغضب عبد الله بن الزبير فقال والله لا تنتهين عائشة أو لا أحضرنا عليها ما معنى لا عليها بأنها لا تستطيع أن تتصرف في المال فهي تنفيقه بغير حكمة ف. فبلغ ذلك لأم المعنى عائشة وضعانها ومعلوم ومرت معنا الأحاديث أن هي كنيات بالأم عبد الله على اسمه وكانت تحبه شديدة فلما تأتي هذه وهي خالته في مقام أمه قالت وغضرت أهوى قال ذلك قال نعم فقالت هو لله علي نذر ألا أكلم ابن الزبير أبدا أقسمت بالله ألا تكلموا عبد الله أبدا ما بقيت حية فبلغ ذلك إلى عبد الله فاستشفع ابن الزبير إليها حين طالت الهجرة فهجرته فقالت لا والله لا فلما طال ذلك على ابن الزبير كلم المسور ابن مخرمة عبد الرحمن ابن أسود ابن عبد يغوث وهما من بني زهرة وقال لهما انشدكم الله لما أدخلتمان على عائشة فإنها لا يحل لها أن تنذر قطيعتي لا يحل لها أن تقاطعني هذه المدة الزمنية الطويلة فأقبل به المصور وعبد الرحمن مجتملين لأبديتهما لأن أخفياه تحت أبضية هنا ثم يعني فعلا حيلة حتى يدخل معهما إلى أم المؤمن عائشة فاستأذن على عائشة فقال لها السلام عليك ورحمة الله وبركاته أنا دخل قالت عائشة دخلوا قالوا كلنا وهي لم تلحظ أن عبد الله بزبير مختبئ في معهما بأبضية هنا قالت نعم دخلوا كلكم ولا تعلموا رضي الله تعالى عنها أن ابن الزبير معهم فلما دخلوا دخل ابن الزبير الحجاب فاعتنق عائشة خالته وتفق يناشدها ويبكي وتفق المصور وعبد الرحمن يناشدانها إلا ما كلمته وقبلت منه وعفت عنه ويقولان إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عما قد علمت من الهجرة فإنه لا يحل للمسلم أن يهدر آخاه قوق ثلاث ليال فلما أكثروا على عائشة من التذكرة والتخريج وأحرجوا التحريج طفقت تذكيرهما بنذرها وتبكي وتقول إني نذرت والنذر شديد فلم يزالا بها حتى كلمت ابن زبير وأعتقت في نذرها هذا أربعين رقبة رضي الله تعالى عنها وكانت تذكر نذرها بعد ذلك حتى حتى تبل دموعها ثمارها رضي الله تعالى عنها وأرضاها قال أبو حاتم عائشة هي خالق عبد الله بن الزبيت لأن أم عبد الله بن الزبيت هي أسماء بنت عبد الله تعالى عنها وأرضاها هذا حال أم المؤمن عائشة في كثرة عتقها رضي الله تعالى عنها وأرضاها من مناقض أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تذلك المنقبة التي تاري ذلك جهادها وغزوها في سبيل الله عز وجل عن أنس رضي الله تعالى عنه قال لما كان يوم أحد إن هزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سلين وإنهما لم شمرتان أرى خدمة سوقهما تنقزان القرب وقال غيره تنقلان القرب على الماء ثم تفرغانه في أفواح القوم ثم ترجعان فتملآنها ثم تجيآن فتفرغانها في أفواح القوم رضي الله تعالى عنهما هذا حديث متفق عليه روح البخاري ومصر بل البخاري وعائف أكثر من موضع من فضائل هذا الحديث فضل عائشة رضي الله تعالى عنها وأم سليم رضي الله عنهم جميعا وأنهن مجاهدات في سبيل الله عز وآله في الحديث جواز غزو النساء وقتال النساء مع دجال بل كان النساء يشهدن المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسقين المقاتلة وكذلك كنا يداوين الجراح وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن جهاد المرأة فقال فقيل له هل على المرأة من جهاد قال جهادهم من الحج والله تعالى أعلى وأعلم في الحديث قول أنس أرى خدم سوقهما أي الخلاخين على قول من أقوى أهل العلم وهذا كما قال بعض أهل العلم كان قبل الحجاب وقد يحتمل أنها كانت من غير قصد فيظهر ذلك للناظر من غير قصد كما قال ابن حجر رحمه الله عز وجل وقيل وضع المشقة والضرورة له حكمه في التشفى عن أزداء من البدم والله تعالى أعلى وأعلم كذلك انتهى هذه المنقبة من مناقب أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وكما قلت هي مماقب كثيرة ولكنني أنتقي وانتقيت منها فقط أربعين حديثا النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يؤذى في عائشة وقد صيق هذا الحديث وأذكره هنا كذلك كمنقبة خاصة لأم المؤمن عائشة النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يؤذى في أم المؤمن عائشة كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة قالت عائشة فاجتمع صواهبي إلا أم سلمة فقلنا يا أم سلمة والله إِنَّ الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة وإنَّا نريد الخير كما تريده عائشة فمرِي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمر الناس أن يُهدو إليه حيث ما كان أو حيث ما دار قالت فذكرة ذلك أم سلمة للنبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عني فلما عاد إلي ذكرت له ذلك فأعرض عني فلما كان في الثالثة ذكرت له فقال هذا موى الشاهد فقال يا أم سلم لا تؤذيني في عائشة يا أم سلم لا تؤذيني في عائشة فإنه والله ما نزل علي الوحي وأنا في لحاة امرأة من كن غيرها وفي رواية فقال لها لا تؤذيني في عائشة فإن الوحية لم يأتني وأنا في توب مأكل إلا عائشة قالت أتوب إلى الله من, من أذاك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من فوائد هذا الحديث حب النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها وأن الصحابة كانوا يعلمون ذلك وكانوا يتحرون هداياهم يوم عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها من فوائد الحديث كذلك فيه دلالة بينة على أن من آذى عائشة من سب أو طعن كما يفعل بعض الرواقب فقد آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ذاخل في قوله تعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير مكتسب فقد احتملوا بهتانا وإثما مذينة في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تؤديني في عائشة أي في حقها وقال أهل العلم هو أدلغ من قول لا تؤدي عائشه لما تفيد أن من آذى عائشة رضي الله عنها فقد آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك في رواية الأخرى قالت اتوب إلى الله يعني أم سلم قالت اتوب إلى الله من أذاك يا رسول الله وكذلك قالت أعوذ بالله أن أسوءك في عائشة في رواية قد أعوذ بالله أن أسوءك في عائشة وغيرها من الثوائد وقد مضى بعضها والله تعالى أعلى وعلم قال الله عليه وسلم لو لستغ... لو ماتت قبله لاستغفر لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا لها وصلى عليها عن أم المؤمنة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها قالت ورأساه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك لو كان وأنا حي وأستغفر لتي وأدعو لتي فقالت عائشة وافك لياه والله إني لأظنك لخب موتي ولو كان ذَاكَا لَا ظَلَيْتَ آخِرَ يَوْمِكَ مُعَرِّسًا لِمَعْرِّسًا لِبَعْضِ أَزْوَاجِكَ في رواية أخرى هذا حديث منيات رواة الإمام البخاري وغير زي. في رواية قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي بدأ فيه يعني بدأ فيه يعني مرض الذي مات فيه صلى الله عليه وسلم فقالت عائشة وَا رَأْسَاهَ فقال وجدت ان ذلك كان وانا حي فهياتك ودفنك قالت فقلت غيري يعني كانه غير الذي يموت كاني بك في ذاك اليوم عروسا لبعض نسائك قال صلى الله عليه وسلم وانا وراسه كان ايضا كذلك الروايه في نفس المعنى قالت رجع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك يوم من جنازة بالبقيع وأنا أجد صباعا في رأسي رضي الله تعالى ما أرضاه وأنا أقول ورأساه قال صلى الله عليه وسلم بل أنا ورأساه قال ما ضركي لو ميت قبل انظروا لو ميت قبلي فغسلتك وتفنتك ثم صليت عليك ودفنتك قلت لكني أو لك أني بك والله لو فعلت ذلك لقد رجعت إلى بيتي فأعرست فيه ببعض إنسائك قالت فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بودئ بوجعه الذين مات فيه صلى الله عليه وسلم هذا الحديث في عدة فوائد من أهمها الفائدة الأولى أنه لو ماتت المؤمنين عائشة رضي الله عنها قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا استغفر لها أصول الله صلى الله عليه وسلم بل وصلى عليها وهذا يدل جلالة واضحة بينا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان, كان على رضا من عائشة وهو حي وكذلك عند موته وكذلك لو أنها ماتت لماتك وهو راض عنها رضي الله تعالى عنه الفائدة الثانية في قوله صلى الله عليه وسلم بل أنا و هذا عند أهل العلم يسموها كلمة أضرب ومعنى ذلك دعي ذكر ما تجبينه من وجع رأسك واشتغل به فإنك لا تموتين في هذه الأيام لن أنا الذي أموت فيها وقرأه العلم إنما علم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بوحي بلا شك وفي كذلك فائدة تقديم الرسول على كل من سواه تقديم النبي صلى الله عليه وسلم على من سواه لأنه قال لها بل أنا ورأسا فاشتغلي بوجعي لا بوجعتي صلى الله عليه وسلم الفائدة الرابعة ان النبي صلى الله عليه وسلم بشر من البشر يمرض ويتوجع ويموت في باقي البشر بأبي وأمي هو صلى الله عليه وسلم قال تعالى إِنَّ تَمَيِّتُونَ وَإِنَّ هُمْ مَيِّتُونَ الفائدة الخامسة جواج استخدام كلمة ورأسا او وَتِكْلَيَا وَنَحْوِهِمَا والمعنى وَتِكْلَيَا أتكي فقدان المرأة لولدها وليس المراد هنا بل هو كلام كما قال آل العلم يجد على ألسنة العرب عند حصول مصيبة أو توقع المصيبة الفائدة الثالثة فيه جواز الشكوى كأن يكون الرجل أنا وجع أو مريض أو كما قالت عائشة ورأساه أو واسك لياه فلا كراهة في ذلك إلا أن يكون على وجه التسخط وإظهار الجزع يجب الإنسان أن يقول انا وجع أو أنا مريض ولكن على أن يكون من ذلك التسخط وأن يكون ساخطا أو مذهرا للجزع أو ما ترجم عن القدر أو يشكو الله عز وجل وغير ذلك الفائدة السابعة جواز تغسيل وتكفين الرجل لزوجته وقال الجمهور يجوز لكل من الزوجين غسل الآخر بعد الموت ومن أراد التوسع فعليه بكتاب شيخنا الشيخ الألباني رحم الله عز وجل في أحكام الجنائز فقد استدل على ذلك لأثار صحيحة الفائدة الثانية جواز استخدام لفظة لو في بعض الموابع لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لها أو قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك لو كان وأنا حي فأستغفر, فأستغفر لكي والله تعالى أعلى وأعلم فلذلك قال أهل العلم يجوز الإنسان أن يستخدم لو في بعض الموابع وأما ما ورد من النهي عنها فيحمد على من قالها مكالباً على القدر متحسراً ومتلحشاً على ما مضى من أمور الدنيا وأما إن كانت من جوانب الخير والطاعات فلا بأس في ذلك بل بلت على هذه الأحاديث وآيات تثيرة الفائدة التاسعة وهي الأخيرة شدت ما كانت تعاني عائشة من الغيرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا ظهر من هذا الحديث والله تعالى أعلى وعلم سأتوقفنا إن شاء الله زجل ولعلنا غدا منه هذه المناقب بإذن الله عز وجل سبحانك اللهم ورحم بك لا أن لا إله إلا أنت استغفرته أوليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته